على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يومته اما بعد فيقول رب العزة تبارك وتعالى انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعدك واوحينا الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب الاسباب فالأسراط وعيسى وأيوبا ويونسا وهارون وسليمان وآتينا ذاه متذبورا أيها الإخوة الأجلال هذا هو الثرث الأخير في سورة النساء وهو نتحدث في معظم آياته عن النفاره وعن حق عقائدهم عقار وبيان كذبها بعد ان فند عقائد اليهود وغير زيفها و لو وقع فيه اليهود من ضلال بعيد ذراء على مريم واقتراء على عيسى عليه السلام واثر موضوع القتل والصلب وانهم صدقوا في هذا الامر وليس عندهم يقين ليس عندهم يقين في انهم قتلوا عيسى عليه السلام إنما هم في شك ووهم وظن لا علم عندهم ولا يقين لديهم وإن الذين اختلفوا فيه في شك منهم فهم مختلفون وهم في شك ما لهم به من علم إلا اتباع الظن أبينا انهم في اختلاف وفي شك وفي ظن، ولا يقين عندهم ولا علم لديهم كل ذلك يثبت بطلان ما ادعوه من افتراء القتل والصل على عيسى عليه السلام وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم وفي انجيل برنابة فهم لا يعترفون فيه فالاناجيل الارضعة فيه, فيه ان حيث جاءت الملائكة واخذوه من النافذة الجنوبية وعن الله رفعه الى السماء مع الملائكة وعقيدتهم التي اجمعوا عليها تنافي ما ثبت في انجيل برناد كذلك رد اكتراءهم على مريم حيث اتهموها بالمهتان العظيم ونسبوا عيسى الى انه ابن الزنة وأن مريم كرمها الله وطانها قزند في النجار رد عليهم هذه الاستراءات وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيما وذكر القرآن جرائمهم بعضها وراء بعض فلنا نقصهم نفاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم انا قتلنا المسيح عيسى بن مريم فبظل من الذين هادوا وبطدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وقد نهوا عنه واخذهم اموال الناس بالبط ما يقرب من عشر جرائم ذكرها القرآن <كلم> ليبين مدى جرمهم وخداحة افتراءاتهم وتغييرهم لدينهم ثم تذكر الآيات أن الله قد أوحى إلى رسوله محمد كما أوحى إلى من سبقه من الأنبياء إلى نوح والنبيين من بعد أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباب وعيسى وعنيوب ويونس وعارون وسليمان وآتينا داود زورا أوحى الله الى هؤلاء جميعا فليس النبي محمد بدعم من الرسل قل ما كنت بدعم من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم فالله قد أوحى الى عبده ورسوله محمد كما اوحى الى النبيين وذكر نماذج منهم ثم بيّن ان الرسل الذي ذكرهم لهذه السورة في غيرها انما هم صائفة من الرسل فقد ذكر رسلك قصهم في القرآن. وهناك رسل لم يأتي ذكرهم ولا قصتهم. فرسلا قد قصتنا عليك من قبل. ورسلا لم نقصهم عليك. الرسل كثيرون. والانبياء اكثر واكثر. <تصفيق> كل ذلك ذكر في القرآن نماذج للرسل وبين الله في كتابه أنه آت الزبور لداود وأن الله كلم موسى تكليما سلمة. وان هؤلاء الرسل جاءوا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاع الله واتقاه بجنته وإدوانه والنعيم المقيم وينذرون من عفى الله وخالفه وعشرك به وكفر بالعذاب الاليمن والنار فتلوى وتستعر وتشتعل فان هؤلاء الذين ينذرهم الرسل او يبشرونه انما كان حجا ذلك حجة عليهم لان يقولوا يا رب ما كنا نعلم هذا وما كنا نعرفه ومن اين نعرفه هل لا ارسلت الينا رسولا يخبرنا بذلك فلو انا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل يا رب لم ترسل الينا رسول عشان يعرفنا قبل ان يأتينا هذا العذاب فلك الصورة تقول هنا رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل خطرنا الرسل لأن يكون للناس حجة ويقولون لما لم ترت美味هنى رسولا ما كنت بجانب الصور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون الله لا يضح لا يضح المسلمين ان يراه ولا يضح لبادة الاسلامية سنعى موردها من هذه آل الامور تتاتمه ويقول لك يعتمدوا على السياح الموجود اعتمد على الضراعة والصناعة والتجارة صوت ولا بضل السياح يضل كاستطاد المصر طب لماذا يجب المصري المصر قائما على السواب للأمور ومن ينمي الضراعة والصناعة والتجارة فتكون ااا تكون بالحلال وليس بالحرام ااا ذبح العمره العمله صعبه من الاستمتاع بالنتع ومن شغل الخرف الذي يكون فيها المفطي ان السلاده الحمراء ليس حرامه ترى الخرف خالص اجاد المفطي لو اي واحد يتصور الخرف وبعدين يقول ان السياحة تجارة. والتجارة لا علاقة لها بالدين. لكن دين كانوت؟ دين في المساجد العمد. ما يوش علاقة للتجارة وصناعة عربية حاجة من الحياة. الدين ينظم التجارة وينفين انه لا عشة فيها ولا ربا ولا, ولا ايه كمان. ما يكونش <تصفيق> ما يكونش فيها احتكار ها يحكيتها للطنط يكونش فيها عريبة متفاجيش فالقران ينضر اتجابك على نضر ثائش والخائف نعم نفسها جديد الميراض توليس الكلالة ما تبطب عن الميراث، هي يعود لذي المال يعني نقرد انها حفظ وارفة المال ما فل... توقف على هذا النيرف، لذلك نحن من عين. لا ما هو يكون ساعات ال... في كل لوحات كلام، هو بيتكلم على ابنة. يمكن يكون فيه زوجة، شو لا؟ هو كل اللي فيها انه لا ولد له ولا ولد. لكن قد يكون فيه زوج، وماذا ما فيه وماذا زوجة وفيش ولد شو لا؟ ها؟ هذه يعني ف ف شايف الاخت عشان بالو ولو جوجه تحتهم تمام اذا هو اا هو اذا هو ربع ما فيش ما فيش لوحد الناس بيقولوا ان ده الصح فالخال والخاله اللي همت إذا الرحم الذي الذين لم يردوا ونسب يقول فرد على الأخت فرد على الورثة الرش بيت المال حاجة إلا إذا كان مفيش فيش ورثة ولا ذوي أرحام ولا حلفاء نعم رائع ما إيه رفع المسيح عيسى عليه السلام المكان الذي لديه فيه الرفع كم فيه بالرفع صحيح طيب, طيب. طيب. هو رفع وتوصى الله ولتوصى الله ثم رفع صحيح يعني والسواس في جال أول ومرافع جال أول حسن عدد رفعه الله كده عش فيها رافع في آية ثانية قال الله يا ريس النوارد يا ريس اني مدرسيك ورافعك اليه قال والوضو لا تصين تركيبك الوضو ما ارش فرافعك لا مترسي اجلك في الدنيا ورافعك جميل فالرافع بذلك جهد ملك موكل ولا كم الرافع يعني ازاي مع الرافع فطيئ لما في تفاصيل قصتين هما ايه ينفع مستند قوي في <تصفيق> ليه ايه الحادثه اللي فيه جاي المجدل بس ايه الحادثه هو طفيلا هو إنجيل اللي قال ان ان جاءتهم ملائكه واخرجوه من النافذه الجنوبية ورفعوه في السماء لكنها عن التفاصيل اه عندي عبد الله كان يستفوض ان الله سبحانه وتعالى توفاهم بمعنى مشات اذا رفعه اجل وعنى اجل بالجنب ورفعه الله إيه اليه ايه وهو هو هو الانتبجان هم وقت ايه سمعوا بالضبط. ايوه لان القرآن قال, قال وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه في شك من امر لان قالوا اذا كان هذا عيسى فعين صاحبنا يهودا، وان كان هذا صاحبنا فعين عيسى طاعوا بشر، الذي شبه به ل هو يهودا وجعله مثله لان ال ال ال الميمين، لما طاحوا عنهم حين معلق ال صاحبنا وعند معلق، أنا أصلاً معلقنا أنا في سنا، طاعوا، أه... هم طاعوا بشر. الامريهم وليسوا فيه يقين بانه الذي صُمِق أو تُطِر ايه اتمنى انتشاك نعم شرعا محبس الناس المواجهة الناس الذين اعملوا هم المطارق سعيد فيه وقت بات الشيخ قرآف الظؤال ولفظوا عند اليهود ورحمه فأنا لا شيء مقابل لا يستغفرون وإذا سمعوا من أول إله إذا الراسول من الزهد مما عرفوا من الحق في حاجة كده جاءوا لا تخصين لا تخصين من الناس ربنا جاء لكن الجهين اللي العسول سمعوا ولم يستجدوه وجعلتما وقالوا اربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين. وقالوا وما لنا لا نؤمن بالله. وما جاءنا من الحق. ونطمع ان ندخلنا ربنا مع الحوم الطالب. فأجابه الله ما قالوا فعلينا أردك أبتدعو يعني الوحيد يتذكر بعض السادة الترحيين لما كانوا يحباه مثلا دوال عشان توقيق من مصارب المسلمين ومجهات العين كانوا أشتجوا هذه الآية ملوء أبو بمس كلا رواض على أثنان رواض عليها الله يرسع عليه شو في لو كان, كان حضرتك حضب حاضر القرآن كنت رضيت عليه شينيه؟ أبتدعو اللي أي صحاح حبيتي على بعدها ما يثبت إن مش ان اللي حكم عام في في في حكم سال يهود. قبل يهود؟ قبل يهود. على عام. لكن القرآن بيبين ان اقرب الناس نوجههم مش النافورة. عامة زمان اليهود عامة لا هل ذلك لا. ايه الصبر وذكر الصبر وان هم ذكروا بخشة الله واملوا بالله بوحدانية الله واطرقوا من رسال ها هم دولة ها لكن النفاق زي اليهود عم اليهود للضبط هم اليهود لا, لا يستركون عنه القرآن دايما فيه تقارير القرآنية لا يفرقش بين اليهود والنصارى في عدواتهم لإيه؟ للمسلمين فقال ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع من لتهم وقال ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم فقال من اهل الكتاب يبقى تشمل ايه فروضة. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند اوفر تبين انهم اهل الكتاب فالايات القرآنية ظاهرة في هذا تجمع اهل الكتاب من اليهود والنصار انا مجد ان اصلي على العين ان الله عليه السلام ان اصلي ازاي ان اوزنا صلى الله عليه الصلاة والسلام ها هو هو الصلاة والسلام الامر اللي وارد لنا يا الذين عموا صلوا عليه وشددوا على سيدنا محمد صلى الله لكن اذا قلت على اي نبي عليه الصلاة كرهين بكراهي جيتهم كرهين مين نكرههم الزم نكرههم <تصفيق> يعني اذا كانوا اذا تبع موقف تبع موقف اذا كانوا اهل زمه عندنا اعطوا الزمه وكانوا في بلادنا واعطوا الزمه كبيرا ما نكرهونش ابدا من عميله من من عليهم ونحافظ على أموالهم ولقمةهم حافظ للحالة وهم رفولين منه بالشروط اللي لما وضعه الصاحب الأصل هو عندي عما إذا كانوا محاربين لنا نبلكنا كل من حافظ اللي نبلكه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم من بني اسرائيل اليهود اين عبد لم هو اشحر واسرائيل اسرائيل هو اسمه اللي هو اخوة عليه يعني اسرائيل هو كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه فاسرايل هم هو العقوب وبنوه بنى العقوب اللى هم على الأصباق الاثنى عشر واللي كان من ذريتهم بنيوه الحرار المحل اللي كان اسرائيل. ف... اسرائيل من ذرياتهم نقوق اسرايل فنوق اسرايل منهم اليهود ومنهم النقطار فنوق اسرايل منهم اليهود ومنهم النصار وعند ابن عيسى قال عيسى ابن مريانا يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة هو الشرق رسولي ياتي الله ولا شك ان, إن اللي اتبعوا ليس من من بني اسرائيل اه اولا لو اسرائيل كان لما شامنا لديه هزة دارك يعقوب انهم امنوا بالتوراة ووقفوا بالرسالة موسى العاليد. هم اللي بنو اسرائيل اللي هم انزل عليهم موسى وامنوا برسالة موسى وامنوا بالتوراة ولم يؤمنوا بأي رسالة بعدها لم يكونوا بالإسرائيل ثم هؤلاء يهود عما النصارى فقد كانوا ايضا من بني إسرائيل لكنهم لم يقفوا عند التوراة بس اعملوا بالثلاث الجيسة واملوا بالإسرائيل فلأرى ان اليهود يعني اخف من بني إسرائيل وان بني إسرائيل اعمل من اليهود النهار السيد أمر يا برمان نحن نجد البني الثالث في, في السمح الثالث في الشيء تتسمح لأنها تصدق على اليهود إزائيها أو تحق المحلس ايه ايه ايه يتصدق على اليهود مولوك لكن يعني اتفق المؤمن فلا شك ان انها إن إن وردت في غير غيره وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي ورب ابدك رب. انه هو من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجب لا شك ان بني اسرائيل اللي بيبلغيهم عيط برضه هو ده بس بعضهم بقى اتبعوه وخرج عن ايه اليهودية يعني كما بني اسرائيل فأفوذ الله ربي ونطبه بنادي بني اسرائيل لما فمنهم من وقف فهجر عند ايمانه بن موسى بالكوراة فرق يهودية ومنهم أن آلن به واتبعه وعمل في رسالته وعمل في الإنجيل سيكون من المطارة ولا يكن من اليهود. يعني من المحرقنا ربنا يقول يا بني اسرائيل قد امجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الايمن. ها? دولا من اليهود اللي وعدهم جانب الطول الايمن. او وعد رسولهم ونزل عليهم المن والسلوى هم من اليهود. يقول يا اسرائيل فاذكروا لعمتي التي أنعمت عليكم وعني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تنزي فيه ما تنزي نفسه عن نفس الشيء وبعدها وإذ نجيناكم من آن كرعا وليتومونكم سوء العذاب هما ميز وإذ أرضنا بكم الضعف أنجيناكم وأطرق أهلك الأرض ويوعدنا موسى ثم تأذروا العجل من بعده وأنتم ظالمون وهكذا طب كيف يعني اذا كنت في غتنى لذا عبرهم دعوة صحيحة دين اسلام سبحان الله ندعوهم ندعوهم ندعوهم من اسلام سهم جيد ونفهم الباطل اللي هم عليه في كتب وفي كتبهم وبنعرض هذا ندعوهم من حالة المحلول دعوة دعوة دعوة لا شك تجميل الدعاء بالدوء وف... ولا بدي ان الدعاء على النكيه يحسنوا عرض ما عندهم من بضاعة جميلة وصيبة انهم يحسنوا جهة لابد يتخصص فينا وانا نحن نقاشبون جميعا نكون معاكمين جميعا اذا لم يتخصص فينا الناس لبعوة اليهود والنصارى. لاني بفرض لفرض كفاية اذا لم يكن بها الضعر اثم الجميع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 علموهم اللغة الإنجليزية يعلمهم يديهم كورسات في الجامعات على في المدرسة شعبك هذا كله ليش؟ كل هذا ينفع. قصة عارف يا دبش تقول دبش. قصة عارف يا راب. علوم زوج. لا يوجد قصة قناد. قلتي يا في تعليم اللغة الإنجليزية على أعلى مستوى في الترجمة. ويكون عارفين القواعد الكلية للإسلام ها وعرفوا برضه بعض, بعض الحجج والشبهه اللي اللي واارده في هذه الاحيان ويردوا عليها ولو فعلنا ذلك لا تحظى الناس اكثرا الكثير الاسم القصير الشيخ الموقف اهل الكتاب اللي هم بالإسلام في يعني في اهل الكتاب على فوق ما يسيم أمم أعمار مثلاً من في في في عميل ما سمعنا إيش ما هو لأنه ودينا لا لا لا والله أول شيء أنا كنت مصور مشهور لا آه دائماً يجع مصور أو مجد مجد مدام أدخل صورة اي صورة لا بد أن يبحثوا بعد لا بد أن يبحثوا لكن يفرض ناس في افريقيا ما رش في افريقيا لم تطلب الدعوة لان الشرط الشرط في المحاسرة او العذاب ان تطلب الدعوة ملوغ الدعوة شرط في ان يحاسب وان يعذب اذا لم يؤمن فانس ما اسمه وانما اسمه على مين على المسلمين الذين لم يقوموا بتبرير الدعوة اللهم أحب بيننا الإيمان وزينه في قلوبنا، وتجعل بيننا الكفرة والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفوٌ تحب العفو صاف عنك. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلا الغلو في الدين هو الذي يفسد الدين. إن الغلو الخروج عن القصد هو الذي يفسد الدين، وهو الذي يبعد الناس عن الدين الصحيح، لا مغالاة أبداً، لا بد أن نأخذ الدين كما جاء من عند الله، لا نغالي في شيء، لا نغالي حتى في أمر رسول ما، الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا نغالي فيه. فنعطيه اوصاقا لم يعطينا الله اياها ولم يعلمنا القرآن ولا السنة فلا نخرجه عن بشريته ولا نعطيه علم الغيب ولا نطفه بعوصاق الالوهية كل ذلك مغانا تفتد الدين يتجعله ينحرف عن القبض الصحيح كذلك فقالوا الكتاب من النصار ان لهم ما الذي جعلهم يؤلهون عيسى انهم غالوا غالوا في وضع عيسى في المقام الذي ينبغي له فقالوا لا ما دم من غير اب ما دم تكلم في المهد صبيا ما دم كذا وكذا يبقى هو ليس بشرا انما هو اله الود وله قالوا فكانت المغالاه هي التي افسدت الدين كله لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق ولذلك كان نهي الاسلام عن البدع لان البدع بتتحس من ايه من المغالاه انت عايز تغالي في الذكر تغالي في العبادة تعمل حاجة بتغالي يزعم فعلوى ان هو عايز يرضي الله اكثر رب يحبه اكثر يتقرب اكثر لا تقرب اكثر بالمنهج المرسول وما جاء من عند رسول الله لكن تألف من عندك لا كل ده نشأته من المغالاة يبقى اذا كان اهل الكتاب نهوا عن المغالاة في الدين فهذا ايضا هذا ايضا يجب ان يكون نهيا لنا لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق لا تقولوا على الله الا الحق فلا تكذبوا على الله ولا تغير العقيدة لا تغير العقيدة تغييرا شاملا فادعاء التثليث انما نشأ من زحف الوسانية على دين عيسى عليه السلام زحف الوسانية على هذا الدين هو دين توحيد دين توحيد ك الاديان دين توحيد وعيسى عليه السلام دعا الى توحيد الله كسائر الرسل انه لا يظن بعيسى انه يدعو الى عبادة نفسه او الى تسليس الله عز وجل لان القرآن اثبت ان كل رسول جاء بالتوحيد وما ارسلنا من قبلك من رسوله إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. كان يسأل الرسل كلهم. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. كان لا. كان يجعل الله من دونه آلهة يعبدون. إذن كل الرسل دعوا إلى التوحيد. عليه السلام. قال وقال المسيح يا بني اسرائيل فعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من عنصار ومع ذلك لما يسأل سيدنا عيسى فأنت قلت للناس اتخذوني وأميه إذا من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعض إن كنت قلته فقد علمت. لا أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي المليبين أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما جمت فيه. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد عمر التنفيه عمر أجمع عليه الرسل والموحدين في دين عيسى اخذوا يدعون الى التوحيد والتسليف لم يأتي في العصر الاول من من رسالة عيسى فلتأخر امر التسليف لفتر ودعا الموحدون من في دين عيسى تعود الى التوحيد فأعودوا وعذبوا والاباطرة والرماد عذبوا الموحدين من دين عيسى عليه السلام غنيا ان التسليف زحف اليه من الوسلية وسلية الاغريق وسلية الهند وسلية المصرية كل دي وثنيات زحفت على دين عيسى عليه السلام فبدلت نهارها ليلة وغيرت سلامها ويلة وحولت الوحدة الى شركة وإلى الى تسليف و الى الغاز المعمال الوثنية والوثنية تمكنت تمكنت من التغيير ونجحت الوثنية مرتين المرة الاولى في تثبيت نفسها والمرة الاخرى في تغيير غيرها في تبديل غيرها الوثنية اللي ذحبت من المصريين والاغريق والهلود دي عملت على تفديق نفسها وعلى تفديل غيرها وحولت دين عيسى عليه السلام الى هذا التسليل ويظهر ان الوتنية المصرية كان لها افر كبير لان كان فيه عندهم عقيدة اذريس واذيس وحوليس ولا هو هلا بايه? ها? اه كان عندهم عملية التسليل دي ها في عباد القدماء المصريين رحفت هذه العقيدة عقيدة التسليل فمدلت هذا الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام دين التوحيد والإيمان بالله واحد تبقى ايه حكاية ازاي اله واحد ويبقى ثلاث والاقانيم تبقى اقانيم ازاي الاقانيم دي مركبة يعني ربنا مركب من ثلاثة ولا الثلاثة منفصلين منفصلين ولا متصلين مش عارفين يبينوا ايه العقيدة صحيحة معقيدة اسمه الطبيعة عيسى يقول لك ده طبيعة طبيعة اللاغوتية والطبيعة اللاسوتية يعني طبيعة الاله وطبيعة الانسان انتزقوا انتزقوا مع بعض الزاج يقول لك ده امتزاج, امتزاج الشمع بالعقل امتزاج مش عارف ايه يجيوا عكسين ومتركاتين فماذا يقضي طبيعتين الطبيعة اللاهوتية والطبيعة الناسوتية كيف كيف انتزل وعيسى كان قديم خدم ابيه والناشئ جديد مش عارفين يتفكروا الحاجات دي كله اعطيها ويطلق فضل يعني الابن جاه الابن كان قديم خدم الاب ولا حديث يهيد له وقت معين ووجد فيه اذا كان قديم فالقديم مع القديم ده يبقى ويبقى ابن ليه فده من ابنين خدماء يبقى واحد ابو والثاني ابن ليه طيب واذا كان الثاني ابنه جديد في الجديد ده امتداد لابوه وهو الابن ده بيبقى امتداد لابوه لان ابو حياتنا فيكون الابن بقاء لابيه وامتداد له وده النسل كده يا اسنا الاب ويبقى الابن يبقى كان الاب برضه موجود يبقى يقعوا في كل هذه الامور ولا تيجي كل ما يرتقي العقل البشري ويبدا يصح في صح الكلام ده بيبدا الاحراج يزداد يبدا يقول الحاجه موجاه المخلص مخلص نفسه ليه؟ ما هو المخلص عايز المخلص طب ما خلصت نفسك قول ايه؟ هيظهر موقف النشاره تقول بهذا اذا ا ا ا الحاضر الكنيسه والقائمين على دين احتجاج فلما يحاولوا يحن الالغاز دي يقولوا والله ده انت عالم بالخفا ما يش حاجة ما يطلع مرياش اجزاء مش جزء من ارض وجزء من الزلالة لا. فتات السفات ازاي يقول لهم بيه الشمس لعقوص وحرارة و ايه وبقوص حرارة ياريت <تصفح> <تصفح> ياريت يا قلتوا الكلام ده انتوا تمتوا حاجة اسمها الاب و اسمها الاب حاجة اسمها الاب و اسمها الاب ومش عارف الاب هو نجوز روح القدس وخلف الاب مش عارف كلها يعني الغاز لا حقيقة لها وأنتم تشعرون بترك أوروبا وأمريكا الآن للكنيسة وعقيدة الكنيسة ما لقى اللي ربنا يتوب عليهم يقولونك كده لك. الكلام اللي كنا بنقوله زمان غير الكلام اللي بنقوله ايه دلوقتي الناس بتقول كلام غير بتاع زمان خال يعني لو في تسجيلات تجد ان الكلام اللي اللي كانوا بيقولوه في الكنيسه زمان غير الكلام اللي بيقولوه دلوقتي ومن ضمن الكلام اللي بيقولوه دلوقتي ان الرجل يتجوز الراجل كده ها <تصفيق> عايزين ايه ما خلاص ما حرروا وسته يعني كلام جديد غير الكلام اللي كانوا بيطلعوا تصريح كذا ربنا اتبع عليهم واتلوه قالوا كده قالوا ما عادش الكلام بتاع الزمان بنقول الوقت ها؟ اللي حصلت يقول اضطروا يقولوا ايه فيكشف الحجاب عنه عند كشف حجاب السماوات والأرض ما شاء الله ما شاء الله ايه كشف حجاب السماوات والأرض ها عجرابه طبعا عندما هم هم في مأزا ازاي الكلام ده واحد يبقى ثلاثة وثلاثة يبقى واحد واحد وعلى اي سطح يكون الثلاثة والثلاثة مركبين ولا غير مركبين واذا كانوا مركبين ينفصلين ولا منفصلين ولا متصلين يعني الال الال رقم واحد وانفصل عن الال رقم اثنين ولا متصل به ازاي هذه تسمية كلمة الاب والاب يقولها لك عبد الجريدة معناها المحبة يعني مش شاهد مش مش عبد عب ابن معله عبد ابن معله لا امال ايه اضطروا للتفسيرات المعقدة اكتر وبعدين يضطروا يقولوا ان سيكشف الحجاب عنه يوم ما فان فالقران بينح وانما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ايه البساطه دي ايه البساطه واليسره فين التعقيد ما فيش انما المسيح انما صيغ ابنه إنما. انما المسيح هو ابن مريم رسول الله ليس رسول الله لكن يعني ده وولد من غير اب ايه يعني ايه العوده اللي فيها ولد من غير اب زي اللي ولد يولد باب وام زي اللي ولد من غير اب ومن غير ام كله كلمه كلمه كن فيكون يبقى وكلمته علقاها الى مريم. كلمة. وعلق الكلمة الى ادب. فاكتب ادب. وعلق الكلمة لكل واحد فكاتل. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيقول. وما امرنا الا واحد. يبقى جت الكلمة وقيلت لمريم خلاص حملت مريم. مش لا مريم غير عبد. ما هي توجه إليها توجه إليها الإرادة بكل الكون سكن كان عيسى في بطلمة انتهى أي العود اللي فيه وكلمته أنقاه إلى مرض أي ولكن لكن عيسى زايد من لا عيسى كيف كان ر روح من عند الله ما في نبخة لما ابن محمد في نبخة من رقاصة فواد ما على ادم ايه ابن الله ما حدش من المجامع الخلاسية الا على ادم. روح الله معا انه ومن روح الله. وكل حاجة. قال ربك للملائكة. اني خالق بشر من طين فاذا سويته. ونفخت فيه من روح اذا سويته. ونفخت فيه من روح. فهو نفخ بالروح روح الله. هذا نفخة من روح الله مولدوش ليه? اله ولا ابن اله ليه على ادم? ايه الفرق? بين ده من روح الله وده نفخة من روح الله. فلماذا لم تقولوا على ادم ولم تقل مجامعكم الكنسية ان له اله او ابن غلاه? يبقى وروح منه. روح من الله عز وجل. والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روح لئه ما فإذا سويته ونفخت فيه من روح فقعوا له سجدي بل إن آدم إذا كان عيسى بالغير غير أب فإن آدم من غير أب وعود إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيقوم الحق من ربك فلا تكن من المنكرين فإذا كان عيسى في غرابته فإن آدم اغرب في هذا الباب. اغرب. ومع ذلك لم يقل عليه احد انه اله او الغوية. الموضوع فيه غاية البصر. وكلمته القاها الى مريم. كنوا. فكان عيسى في بطنه مريم. من غير الارض. وروح منه. اه روح منه. ونفخ من روح الله. وآدم نفخ من روح الله. عذا تويته ونفقت فيه بالرؤية. بل, بل نحن ندخل من روح الله ايه احنا ايه ايه? الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نفله من سلالة في ماء المهيد ثم تواه ونفخ فيه المكروح. اخوان واضح ايه احنا ندخل من روح الله ايه الغياضة وايه العجب في الموضوع. وكانوا ألقاها إلى طهى مريم وروح منه في القران الايه كانوا هذه الايه الخرافات وهذه الاضاليل وهذه التعقيدات والمعمى المفهمه ما نعمل ايه اساموا بالله ورسله ورسله اللي من ضمنهم عيسى فامنو بالله ورسله ولا تقولوا سبا ان خيرا خيرا فلا تقولوا ثلاثة ان له خيرا لكم انما الله اله واحد اله واحد ولا اله الواحد غير خلق فالخالق غير المخالق والمالك غير الممالك والاله غير العبيد انما الله اله واحد سبحانه تنزه وتعالى أن يكون له ولسه له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وتطرفا وتقديرا وتدبيرا ومن ظن ما في السماوات والأرض عيسى ومريب والكل عبيده له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكينه والذي يتولى أمر عباده وهو الذي يكل أمره ويدبر شؤونه اذا الاله اله والكل عبد وعبد قلوغيه وعبوديه ما فيش شركه هو اله والعبد عبد ولن يختلط هذا بذاك الاله والخالق الرازق المحي المميت المدبر المستحق للعباده والتقديس والعبد عبد لا يرتفع الى درجة الالوهية في اي شيء وعيثة والملائكة وللجعاء دي ان لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف ولن يستكبع ان يكون عبدا لله ها وبطلت الجعاءات انه اله او ابن اله. ولا الملائكة المقربون لن يستنجفوا ولم يتكبروا ان يكونوا عبيدا لله وبطلت الدعاءات ان الملائكة بنات الله سقطت هذه الدعاءات وضحضت وذهبت وتلاشت ولا قيمة لها رغم من يدعيها المسيح لن يستنجف ان يكون عبدا لله. ولا الملائكة المقربون لن يستنكف ان يكون عبيدا لله. والغل يحشر اليه. ومن يستنكف عن عبادته ويستده فتيحشره اليه جميعا. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات. اطاعوا الله فاعتقدوا في توحيده وعملوا الصالحات. سيوفيهم قجورهم ويزيدهم من فضل وأما الذين استنشفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصرا اتبع الأمر وظهر وناقش القرآن اهل الكتاب من النصارى كما ناقش أهل الكتاب من اليهود وذكر الباطل ذكر باطل من عقائدهم وكل عقائدهم باطلة. ذكر هذه العقائد ودحضها. وحصل حججها وشبهها. ثم في قرب نهاية الصورة تأتي نداء. نداء للناس. كما جاء النداء الاول. جاء النداء يا ايها الناس. أجاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم جاءكم الرسول بالحق اذا كل ما تسمعونه باطِ فاتقوا هذا باطِ وهذا الضلال فاسمعوا ما يقوله لكم رسول الله محمد فقد جاءكم بالحق من ربكم جاءكم بالحق حيث حرفة الأديان السابقة حيث كان الباطل وكان الظلام. اتركوا هذا الركاب من الباطل وهذه الاضالين الفاسدة. واقبلوا على النبي محمد. فقد جاءكم بالحق من ربكم. فآمنوا خيرا لكم. اما في هذا النداء فيلادي الناس انه سقطت البراهين والحجج الكاذبة. والأدل الفاسدة ولم يبق إلا البرهان الصافة والذليل القاطع القرآن يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم جاءكم برهان برهان من ربكم هذا البرهان يبين بما لا يدع مجالا للشك أن الله واحد وأن الشركاء قد فقطوا وانه لا بلوة لله ابدا قد جاءكم برهان من ربكم هذا هو البرهان الذي يبرهن على وحتانية الله وعلى ان الكل عبيد وعلى انه على ان الله رب هذا الوجود وإله ومليك يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم هذا البرهان برهان صادق برهان قوي يشعر به العام والخاص العام والخاص يشعرون بهذا البرهان في واحد يرى يسمع خطب ويمكن ما يفهمهاش لكن يقول يقول الخطبة دي كان فيها رغم ان هي كلام كويس كان فيها حاجة ساطعة كده حاجة لها لون خاص صعب خاص لد خاص ما هذا ان له القرآن له من القوة والتأثير ما ليس لغيره من الكلام ولذلك خلما سمع الجن القرآن لم يتمالكوا إلا أن آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينة نور لنور لكم الطريق لنور لكم السبيل ينور لكم الظلام بينور لكم البيوت بينور لكم المجتمع بينور لكم اي فريق تسلقونه نور نورا مبينا وعنذلنا اليكم نورا مبين. حيث هاد قرب لنظاره وعاد النور نحيتي شوية وعايز اشوف شوية عايز اشوف اللي قدام ايه وتعد تجمع في في النور وفي الحجاب عشان تشوفه آه. هذا النور الحكي فالقرآن نور نور يضيق لك الطريق ويذهب عنك الحياة ويبعد عنك الظلام ويبدد الظلمات ويمنع عنك النفاق ويمنع عنك الامراض القلبية لانه بيأتي على القلب بينيره وبيخرج الظلام اللي فيه وعنزلنا اليكم نورا مبينا فأمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والنور الذي أنزلنا فعينا وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت كدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذا النور المبين لا يدرك نوره إلا من ذاق لذة وعاش في خير وأذرك النور الذي ينبعث من القرآن فإذا كان في قلق أو حيرة في ضلال أو اضطراب جاء نور القرآن فأذهب هذه الحيرة وأذال ذلك الاضطراب وأداه إلى السبيل وإلى الطريق الذي يمشي فيه قد جاءكم مرهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا واحنا بنعيش في دياجر الظلمات لان احنا بنبتعد عن النور تعالوا القرآن عايز نورنق الطريق لا احنا هنبعد احنا هنروح للظلمات ونبعد عن القرآن ونبعد عن القرآن ونبعد عن النور المبينا فلما عرف الغرب وعرف اعداء الاسلام ان الناس بتبعد عن القرآن وعن نوره وان كل اللي كل اللي عادي همهم من القرآن احجبه ثمائم يحطوه في السيارة يحطوه في غرفة النوم ما عادوش بيستضيقوا بنور القرآن لما عرف الغرب ذلك اذا اذاعوه وافتتحوا به اذاعاتهم اسرائيل بتفتح لتفلح الاذاع على القرآن لما تائر الاذاعات ليه عرفوا ان الناس ما عادوش بياخدوا القرآن على ان نور يزيقوا لهم الطريق والبيوت والاسر والمجتمع والاعمال لا خدوه بصور اخرى بعيدة عن الشيء الذي من اجله ندل قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبيلا اللي حيعتصم بهذا النور واللي حيؤمن بالله فان الله يهدي وان الله يدخله رحمته ويعطيه فضله فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيمة فما أعظم الفضل وما أجل الرحمة وما أعظم وأبين هذا الصراط المستقيم الذي يهدي الله إليه من اتبع هذا النور وجعله يضيء له, يضيء له في بيته ويضيء له في حياته ويضيء له في كل شيء من عمره، حتى يضيء له في قبره ويضيء له يوم القيامة على الصراف فسيضخنهم في رحمة منه حب، ويهديهم إليه صرافة مستقيم وفي آخر آية من سورة النساء جاءت استفتاء استفتاء من الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والله هو الذي يجيب في هذا الإستام كما استفتوه قبل ذلك ويستفتو في النساء قل الله قل الله يفتيكم فيهن وما يبلى عليكم في الكتاب في يتام النساء استفتوا رسول الله واستفتونه مرة أخرى يستفتونه في هذه المرة في الكلالة الكلالة آه. الكلالة دي عايزة طلع على كتب اللي وقال لا لا ابن او باقي يقول لا ده معروف لا ولد له ولا والد واحد يموت لا ولد له ولا والد مالوش ولد ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا حاجة زي كده ما لهش ولد ولا والد لا له عبد ولا ولوه بجل ما ميت ولم يترك ولدا وما سفد وان سفد ولا ابن وان علم والايه هل حياته ايه بعمل حياته اخوة اخوات اذا كان مش حياته ولد ولا والد حياته ربك اخوة او اخوات قال ايوان الاخوة دولة والاخوات من امه وان لم نبوه وان لم نبوه هذا والله برضو محكما هذا ده كان من امه فقط في الصورة على الكلام اكلان ده ثابقة في ايث المرأة وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت يعني من ام فلكل واحد منهم السجل فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ده الاخ الام الاخ واحد ماد وترك اخهم الامه بكل بكل الثلث ترك اخين اختين ثلاثة اربعة خمسة عشرة لهم الثلث ما يزيدش عن كده و لما يقسموه, يقسموه, يقسموه الذكر الزكر كالالفة اهو دا الحالة اللي فيها الذكر زي الايه زي الالفة على عدد الرؤوس كانوا زمان يسكنونا في ايه يسكنونا في ايه واحنا طلبة على عدد الرؤوس يقول لك لعيدكم في الحمراء الكام خمسة ونصفة وكذا يابني ما احنا ننجل الرؤوسة كده قال لا على عدد الرؤوس فاذا ايه من ام على عدد الرؤوس ذكرك كالالفر. طيب المرة دي بقى اخوة اشبقاء. قال اللي ما يقللو ايه? الاخت. اخت? اه. هي اللي مات واحد ولو اخت. هاي الاخت دي لها نطف ما فارك. طيب هو اللي عايش واخته اللي مات. يبقى هو اللي ايه? التاركة كلها. لستفتونك كل الله يفتيكم في الكلة. لان مرؤون هلك مات يعني. ليس له ولد وله اخت فلها نصف مفرد وهو يارثها ان لم يكن لها ولد كل دا ان لم لا ولد ولا والد فان كانت اثنتين اختين شقيقتين ولا ولد له ولا والد فلهم الثلثان مما ترى طيب مات وله اخوة واخوات اشقاء او لارعن فلذكر مثل حض الانثيين ثم تختم الصورة يختم هذا الدرس وتختم الصورة لهذا البيان يبين الله لكم ان تضلوا هذا البيان الواضح وذلك التفصيل الشافي انما بينه الله لألا نظل فهو اما هدى واما ضلال هدى يأتي من عند الله وضلال إذا ما تركنا ايات الله وما بين الله والله بكل شيء عليم بكل شيء بأمر الميراث وعمر الحدود وعمر التشريعات كلها بكل شيء والله بكل شيء عليم وهكذا تختم صورة النتاء وقد جاءت بنا جولات عظيمة مينة في أمر الأسرة والميراث. والاحياء والاموات وعمر الجهاد في سبيل الله وعمر الحكم بما انزل الله ومناقشة اليهود ومناقشة النصارى والعدل وإقامة الحق كل ذلك تضمنته سورة النساء فالفازموا هذه الاحكام ولا تتركوها فمن تركها فقد ضل ويبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء علي. اللهم علنا الحق حقا وارضنا التبع. وعلنا الباطل باطلا وارضنا الجناح. اللهم توفنا مسلمين وحينا مسلمين وحقنا بالصالحين. لا يرى خزيا ولا مفتونا. أقول قولي هذا وأتشرف الله لي ولكم صل الله تعالى. على سماح. اللهم صل وسلم على يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحْفِظُوا لِأَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ فِيهَا لَظَى وَنَارٌ حَمِيَّةٌ تُصْهِرُ الْعِظَامَ سُبْحَانَ الله الذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ وَلَا تَفْتَرِضُوا قَطُّ كَيْدَ وَلَا تَكُنْ لَهُ إنه مجار أمي بني يديا وإن أن لا تقشفوا بإسانا فين شئ ما قاد أن ينشئ ما قاد لكم من الإسانا إلا سماسا وَمَا كُنْتُ أُؤْمِنُ إِلَّا بِاللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ الْغَافِلِينَ رَبِّكَ قَدْ عَلِمَ أَنَّكَ لاَ تَعْجِزُ عَنِ الْخَلْقِ فَإِنْ كل لكم أول شيء إليه والسر فأروا بها إليه الأمر لن تر ولا تتكفت وَجَدُواْهُ يَرْقُبُهُ وَقَالُواْ رَجُلًا صَاعِثًا وَدَخَلُواْ فِيهِ فَقَالُواْ حتى إذا كُنَّا مَعَهُمْ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمِهِمْ بَغْتَةً إِذْهَبُواْ إِلَى مَسْكَنِهِمْ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 فَأَطْرَأَ عَلَيْهِ مَا حَكِيبا لَمْ يَجْنَنَنَّ قَوْمٌ يَقُولُونَ إِنَّهُ كَرَمَ وَلَمْ يَجْنَنَنَّ أَكْرَهُ فَرَمْ بِهِ وَلَوْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَاذَكْرُ رَبِّكَ الْكَبِيرِ فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ انَّ الَّذِينَ مِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَيُحْسِنُ إِلَى النَّاسِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْهِ في سماقها اذا تنفذ فزهرني والابا وجهه كله ياخذ من رمق كله مما ترك الى كان له ولد فإن لم يكن له وورثه من يواه <تصفيق> فإن كان مهيم إخوة فلئ منه السلس إن من بعد عطيلة يرطي بها أو ذنب آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أصاب لك المسحى فريضا الله. إن الله شاء من الحكيمة. ولكن يخف ما ترك أزواجكم إن لم من ولد. ولد فَإِنْ سَاءَ رَجُلٌ وَلَدُهُ فَإِنَّهُ يَسْأَلُهُ مِنَ السُّورِ وَمَا <تضحوا> يَصْنَعُ مِنْ تَأْثُمٍ مِنْ دَارِهِ يُوسِعُ لَهُ أَوْسَعَ وَإِنْ يُسَاءَ يَا رَبِّ كُلُّ مَوَارِدِ مِن نُخْمَةٍ وَسُودِ يَا رَبِّ أَكْثِرْهُ ذَلِكَ فَرَجُ شَوْقٍ تَلَقَّى التَّسْكُونِ إِنْ ضَاقَ صَدْرِي وَوَجْهُكَ لِي وَأَمْرِي يا الله، والله عز وجل، يا جل الله، أنا من ناس من ناس من ناس ناس ناس ناس ناس ناس قليل إلى الله رسوله ويتعذى عبده ورسل الله يدخل الزنور الحالدين في ذا أربعة من عينكم فإن إذا الجو فأنتفوه السلة حتى يترصاهم من الصوت أو يجعل أو يجعل الله رهي وفكيرا قلنا ذلك أشياء من عينكم فأبوهما ربنا مشكاروا اليوم اصبحنا طالبو عنه الله تعالى تنظر برقينا لنا بسره والله الذين لا يخبرون في يذهب الذين لا يحملون وكان الله عظيما حكيم وليس بالتوبة والنبيين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم اللي قال إني كبت الآلة على الذي أنهلك الرجل لهم عذاباً أليماً فيه فيه في لفاكتة مبينة وعنوه من بالمعرف فإن كره منه من مجابا أن تتعليك الأرض ويجعل البعض فيه كثيرا فإن أعطم استبدال ذلك فَإِنْ أَتَيْتُمْ إِقْدَامًا لَّنْ تُقَارَ وَأَتَيْتُمْ إِخْبَارًا مِنْ لَّدُنْ صَوْنَ سَرِيعًا يُهَاوِي مِنَ الْجِهَادِ أَفَخُذُوا بِالْحُكْمِ كُلُّهُ وَتَسْتَارُونَ فكيف تكذبوا لهم وقد أكبروا لعظكم إلى بعضهم وأقد لهم كل نسافا غريبا ولا تنشفوا ما لكه آباءكم لم كان فاتك تورو ومفتو وساء تبيلا فرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعلماتكم وقراتكم وبنات الاحي وبنات الاحي وبنات الاحي وبنات الاحي وامي مَهَاكِ فِتْنٌ لَا فِينِ من وَأَفْرَاتُهُ مِنَ وَدَخَلُوا فِي بهم نَّبَذَتْنَا عَلَيْكُم وَحَلَالَ لَهُم مِّنْ وأن تجمعوا بين مما أَهْلِ الْبَيْتِ لَا يَأْتُونَ بِفَاحِشَةٍ أَنَّهُمْ مَعَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ وَإِنَّ لَهُم مِّنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ونفق لكم إلى النزاء إلا ملكة أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما رأى ذلك أن تبتلوا بأموالهم مخطين عليكم فيما ضعفتم به من ضعف الفياض إن الله تعالى عزيز حكيم وَلَنْ يَسْتَطِيعُنَّ الْحَقُّ الْعَيْنَ فِي حَدِّ الْمُشْرَكِينَ مِنَ الْعِلْمِ لِيَمَا لَهُ أَيُّ لَا حَقٌّ لِمَنْ كَسَرَ لِكِتَابِهِ لَهُ بِإِيمَانِكُمْ مَعْذُكُمُ الْبَاقِ فَنُنْفِقُ نَبِإِذْنِ أَهْلِ I will not عدوانه عظلما فسوف يستيه لا راح وكان ذلك على الله يكيرا إن تجتم ذلك بعائر ما تنهوله هو كفر أن مدخرا لما قضل الله به بعضة العربة للعجاب فاعتوهم فآتوهم نقيبا، إن الله. فلا تبروا عليهم لسبيهها إن الله كان